لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَاخِرُكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ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 وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا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 يُرسل السَّمَاءَ عليكم مِدراراً ويُمْدِدُكم بَأَموالٍ وَبنينَ وَيَجْعَل لَكم جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكم أَنهاراً ما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 112. والله أنبتكم من الأرض نباتا 113. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 114. والله جعل لكم الأرض بساطا 115. منها سبلا فجاجا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 انذره تفم ولا تذرن ود ولا سوا و لا يغوث و يعق و نسر وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطير يَمُغْرِقُونَ فَأُدْخِلُونَ رَأَى فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَاراً وَقَالَ نُوحُ الرَّبَّ لَا تَذْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَاراً إِنَّكَ إِن اذْرُهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ظالمين إلا تبارا